حمد و سپاس و ستایش بخوای ګورا سبحانه و تعالی زار چیتل سر صفره قران او سنت پیغمبري پیشوا عليه الصلاه والسلام لخطبه جماراء 267 د کوبینوا خوشوستان بیاره معلومه دینی اسلام او دینه یک خوای ګورا وکوا بوم رو بايتين اردوها هروا كودا فرمي إن الدين عند الله الإسلام معلوم شهريتش بغير أم إسلام بكاتبارنامو دين برل بكاتبارنامو دين دواروجو مسيري بلو دوزخو آقرو توشيه لاكتو خسارة من ديدابي همله دنيا وهمله قيامات ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الكافرين اسلام او دينك اخويا جوره رازب وبب برنامج دين ام خلكان اسلام دينك ببابك كم وكري اسلام دينك يا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كوات أخواي قورب إسلام رازيب وبببدين برنامب أم خلقا قيغنبر عليه الصلاة والسلام رجعشان خطيش راسي راتش شاب دار عساكي فرموي اما ام شراطا مستقيمك اخواجه وربي رازي خلق لسري بالروح لراتو تشفي ام خط راسش تنختي اتشي صوتي خوار وخيتي تشسا فرموي امش ريتك كان شيطانا لسره ريغايك هريطكيك شيطانه غستاوا خلق براؤه اجري جهنم دبن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه خواه دفرمي أو إسلاما أو ري راستيا أو ري بازيا أو برناميك من ويستوم ببرنامي أيو راستا ولا تتبعوا السبل فافتفرق بكم عن سبيله دفرمي شوان ريزك كاني بغير إسلام لبرأوي د درنن توشي شيخات سره دبن رګاراسته کبه زلدکن او ای اسلام نګری او ای اسلام مکه به دین او برنامه خوې مسیر دوه روزی اګری دوزخه پیغمبر پښو علیہ الصلوۃ والسلام وهو الصادق المصدوق ده فرمی عليه الصلوۃ والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار دفرمي قسم بخدا أما فيغمبر عليه الصلاة والسلام وادفرمي دفرمي قسم بخوا هريتي لخلك جئلمن بوبيله بن قوازي منو دعوتي منو اسلامكي من جاء يهودي بي جولاكا يا مسراني بيان يا هرشتي تربي باورن تينهيني الا مسير دواروجي اغري جهنم مسلمان جله خلک یتر دبی لا حزانی اسلام دشمنانی اسلام علی و اسلام رازی لینا اوه کمو کرتی لا اسلام د دوز نو حسن د اسلام کمو کرتی شت یانی ها دله اسلام دینه چی توند زحمتا لزور عبادت واتان جله دبی لزور خلک یتر واتان جله دبی بل اگر تماشاید دینی اسلام بکنین دی سان سان به معایع نه که اقللی ما پی خوشد. اصلا با معای نه که ش دست ئما پی خوشاد. سان با معنای نه که اقلی با گنی انسانی دور دین خزیی به رزوی خی ا به معایع نه. اعسان به مانا ايك اخوه قورا لنا او دين و برناميه شتي اچي ننا اردو الزحمة دي لسر خلق شتي اچي ننا اردو الزحمة دي تن شنكو تواني جيبا جيبا لفرمايشتا كاني لفرمودا كاني لأواميرا كاني لقد غليكرا وكاني لإسلام دا الشتي ونية زحمة دي بي. انسان بينكراه ما جعل عليكم في الدين من حرج خواده فرمي لديني اسلام خويه جوره لسر ايمد داينه لا وشتي ازيد بزحمت بي, بي يريد الله بكم اليسرا ولا يريد بكم العسر خويه جوره بو ايمان باران وشوكه وتاني اسلام شتي اساني بو داناون ح حجي لشتي زحمد ما لستان بابنيتن ان هذا الدين يسر في عليه الصلاه والسلام كخوي جورلا ري او عبد النبي امره كان ودفرمين ام دينا اسانا ز احمد ولا تعسروا في عليه الصلاه والسلام نصيحته اموجاري شينكوتاني دكا دفرمي دینکت چون آسان آیا با خلچی را بگئی امن؟ بلا هم آگادر بما مستوان لآسانی اسلاما نگ آسانی عقل شوین کوتوکانی نگ آسانی آراجوی اوانی حضیان لیا با شیوه اگل شیوکان و جور اگل جورکان بیتن خیغمار علیه صلاة و سلام خوش حریستان كهاب وكو خوي جورا ده فرمي وما ارسلناك الا رحمة يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام رحمت بو بو انس مرواتي بو جنوكا رحمت بو, بو مخلوقات رب العالمين كهاب پیغمبر عليه الصلاه والسلام خوي جورا اوشت عليك ز شو ينكوتواني فيغنبراني تل صلاة والسلامي خواهي قوريان نسر بي سوشيتت ويضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم هاتني فيغنبر عليه الصلاة والسلام او أزيته في أسل نسر خلق بو لايدا ها بني إسرائيلي خواهي القرآن باسي عندك قناه تاوان وخرافكاريان بكر دابايا خواهي قوريان فارمي فاقتلوا فتوبوا إلى بارئكم لبعا هندئك أن هندئك بكو جن أما زحمت بو بلام لإسلام خواه غورة توبه داناوا اگر يشي قناه تاوام بكه اگر زورش غورة بي اگر بقات دارزي شرچي شعباشش بخواه غورة پيدا نعوذ بالله اگر كفرش بكه خواه غورة رحبشان داناوا توبه بكه پشمان بيت و بقره تاو. لوه خوای ګوره له قران خو شویستان فرماندکه ک دوعا وکنده پاره نه وا بلې او ازيته زحمتين پیشل لسي امتانې تردا نا ولا سر اي مي لا بره ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا اويته لسر امته كان تردا تناوا خوای ګوره او انه لسر ايمه پروازګا دامن ام ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به فوردغر اويكه طاقت مبنيه هزم فيني او ينطرم انزم يبد النسر من دامنه جخاي دا غورى ولا ميداو او زحمتاني للسر ملادها او تفي غمر عليه الصلاه والسلام فرمي رفع على الامه الخطا والنسيان عليه فرمي لسر أمتي من خواهي قاورها لسي حالات خلمي لا دعوة يعني ملائكتكان شتي لسر نانو سر يعني خواهي قاورها عفويدكا او انسانا لمسي حالة تشترش شكر قناهو تاوانو مخالفي اسلام مجبور الخطأ يعني انسان اقا بغلاطي شكر خواهي قاورها عفويدكا حتى أقر كفر يجبوه أخوة قولنا أفو دكاتا ما دان بحرابي بنزاني والنسيان شتيكاتي كالبير النبي أنزامي بدي أخوة قولنا واش أمتي بيخمبر عليه الصلاة والسلام عفو قدوها ها بيخمبر عليه الصلاة والسلام دفرمي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها دفرمي هريد شيخ خوت دوی به خبر نه هدمونه ځکه یاخد لبيري چاينه ځکه کې دوه یې میکردوا ده فرمي لو كاتي به ديري دتو به خوده به نازکه انزام بودا يعني خوکنابي بو او بغناه او يلبيري کدو مانو سره بویکا انزامي نه داو نکات فل اما رحمت الله به امتي عليه الصلاه والسلام تمام شي لو اسلاما دا اجربادش تقاته لا اسلام دا اجربادش تقاته يعني ايش يتاكيب كاتن خويه غير هيك تاكيب ونان وشي زور تاكيب بودانوشي عليه الصلاه والسلام لشوي اثراء معراز لكزمه خوي جوره سبحانه وتعالى تعالى لسريو حتبقي اسماءنا كان مش لتر امتكاي فارس كرا جاري كم فنزان ويجم بيغم بال عليه الصلاه والسلام سنزاري لا خوي جوره بارا وداوي ليكتكاي ليكت كم كرا توا كوتا بوو فنجموش خوي جوره فرموي ام فنجم شيء امتي تو امزامي ددام بقدر خير و أدروا باداش تساكي فانزان وجهك أمتكاني فيشتو أنزامي عندها أما رحمتها لبقى أمتي عليه الصلاة والسلام تما شاكا خواهي قول الشميشي دانا يا بوا مسلمان إيمان محمد صلى الله على محمد أقر عبادتي تيدا بكا خير و أدروا باداش بقدر هزار بانقا ليلة القدري خير من ألف شهر ومجلبه هيد أمتي نبوه بجلبه أمتي پيغمبر عليه الصلاة والسلام دين الإسلام آسانة قرانيت دانية بعضها آسانية كي خواهي قوره ببندكاني وستواء تونك خواهي قوره كشت يكي فرز كدوه لسا خلچه كشت يكي فرز كدوه لسا ممتدزاني طاقتين صندت صندت صندت ذكره بوه خواهي قوره دينكي تيايا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني أخوة قولة تكليف لإنسانا لنفسناك هل أولدنا بك طاقة فيها هل أولدنا بك طاقة أنزامي بذات زياتري لسا فرزناك حنيسة يبيغمبر عليه الصلاة والسلام نكر أولدتك بطنقات بماندا نشري خرابة خراپا اگر وسمم و کیم وای نه کیم خو هم اله وګرین او خوای ګوره په تاکمه بودو نشي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده فرمي لفرمايشت اي ته درج منهمه به حسنه فلم يعملها یعنی اجايت نيتي وابو چاكي بکا تو نيتي دوابو چاكي بکاي بلم دوای نٿکرد پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده فرمی خوای ګوره په چاكي بويدنوشي ماذا من نيتي هبوا؟ اگر كردي ساككا يك لدهتا يك بحفظت خواهي قورا ادروا باداشت زياد دكار اگر وستي گناهي بكا پيغمبر عليه الصلاة والسلام دا فرمي اگر كردي خواهي قورا بإيق گناه بايدانوسي اگر ناكرت خواهي لأقرتوا اوه پيغمبر عليه الصلاة والسلام دا فرميتن خواهي قورا بتساكيه شبودانوسي لابر اوهي نفسي خواه قرتوتا ولو گناه نتحن أولاً تماشاً رحمة الإسلام بك با بزعنين أم هم قوانين و أم هم دساتير أو هم برنامو أو هم بردوزة لدنياه دولته أو هم حكومات بزعنين كي أدرى فاداشت وكو إسلام آية كي دتواني أوليك الشيان كوتونا أو أوليك الرأيي أول. أوليك أو دكن أو أدرى فاداشتين في بداةوة كاماها يا له چوي له په برنامه ته يا پیغمبر علي صلوات و سلام خوښ شوي دلحديثه ک امام نسائي رحمتي خوي ګورنه سربي روايتي دکاء ان ابي هريره رضي الله عنه پیغمبر عليه صلوات و سلام فرمي اگر بنديک له بندکاني خوې ګوره ځانز فرموده چې تنشيرين او قوشه ده فرمي اگر بنديک له بندکاني خوې اواره وستیش شو حلبستیش او نهج بکا ورد بکا ذکر بکا قران بخینی عبادت بکا بلم دوایی لبرخو هنسته خپت وای له کړته هنسته نه تو نه عبادت وکا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د فرمی خوای ګوره د فرمی ته کان شونجکا، عبادتکا، قرآن خندکا، ذکرکا، خیرکا و اضروپاداشتاکی بو بلوسن خواکشی بو کم بو بسادکا علیش بو اضروپاداش بو بلوسن اسلام ام دینه که خواه گوره حالی بجارده بو خلچی اوان در ریزی لشین که توانی نارد نارد اخوه قورة سبحانه وتعالى وكو أوا... اواني كردوتا بربرس لسمل نتكانتا اخوه اوان وكو شاهده مقبول الله اخوه قورة سبحانه وتعالى اخوه دفرمي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا اخوه دفرمي اماء ا و من محمد صلى الله عليه وسلم جرا وب امه وسط وسط الراس للزمان عربي وسط يعني الرا... الراس نا بلان توای لق مدوا وك خل كانه د استابو خل چلیک دد نوا اسلام يعني وصلنا نا و ندا نا و نيا يعني وای لق ددنه و دارک تبی تم شتهک تبی شو تيهابت لا أعطي تنبي لا أعطي تشلبي إسلام قوية نشل ونطن دلنا وراثة أنا عقلي انسان اللي قدع نواه كذلك تفسيري القرآن داكين دا بيبقى رأينا والله السلف لا مفسيري القرآن رحمتي إخوائي قوريها لا سربطا لخو ما نواه إيمال القرآن ناقين أجر قصي أوان ما نبعه لخو ما نواه با تفسيري القرآن ناكين اللي قدع نوشي كالنواب ونكين أجل قصير سلفنا لنبي رحمتي أخواتي قولي لا ترمي في الشواء التبريه رحمتي أخواتي قولي لا ترمي للتبسير وفي ذكيده كتبسير أم فرمي أمة وسطا يعني أمة عدلة أمة Peygamber عليه الصلاة والسلام عدلة ذات فروري للاي أمة Peygamber عليه الصلاة والسلام دفرمي أبعا وتمعنا أويها وكو خواهي قال لآياتي ترد فرمي كنتم خير أمتي الأخرجة للناس يعني أمتي بغمبر عليه الصلاة والسلام باشترين أمت بونا هرى خلق آدم هتا خاتم لأمتي بغمري عليه الصلاة والسلام باشترنا بوها ديارة سيصفتين هم أخوهي قال باشت زكا باشي سيصفتات سعبونا تؤمنون بالله أما أساسها موشتك باورهينام باقوائي قورا تأمرون بالمعروف وهروها أمر بشاكدكا أمتي فيغمبري عليه الصلاة والسلام أمره اشتجواني هبوى لغاني لنا أمتا كاني تر نبوبه ها أخوائي قورا بازا كان لقرآن ذا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما أثوا وكانوا يعتدون ونعنتي لبني إسرائيل قد لك أفركان يعني لسر زماني داود وهروها عيسى سلامي أخواني قوريان لسربي قلناها يا نذكر قلناها كانت سبوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئسا ما كانوا يفعلوه لبرعوي أمدو الشفة جوانا ينبو كلا أمتي بغمبر عليه الصلاة والسلام وما كان الأمر فقط فهو أعلم أنهي لخرافة هذا أخير دلي خلق لخرافة كخرافة كان ذاديد قسيان نذكر كخرافة كان ذاديد جواب والامي النبو كخرافة كان ذاديد خواهي كردد أخواني قالوا لعنتي لو كافرانة دانا بني إسرائيل جا أمتي بغمبر عليه الصلاة والسلام كأمة وسطة معنى قوية نجمة ناواندية لما بين دوشتي اقرار شتي الرقبو اقرار شلبو قوية ناواندية نوراسي اسلام دابي لما بين هدو تيابي نا اسلام لهنده شد لوانا تنجاكيها البجارد بيتن لمصلحته حكمتي اخوايق وروايا كواعه ما بو باشا هنده زال لوانا بنزري انسان وعقل انسان شلبه شنك بو خلق باشا بو لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بو امتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام باشترين امه منا لبر اوي خو غورا اواني كردوتو شاهد لسره امته كانتر وفي پیغمبر عليه الصلاه والسلام لسره امتكي خو شاهدان الحديث الصحيحات وخوشيستان پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده فرمي خو غورا كاتكله محشر حساب لخر خلق دكا همو قوم كان دهني همو ملتا كان همو أمتا كان همو في غنبرا كان صلاة والسلامي خواهي قوري الله سربي يكم نوح دهني سلامي خواهي قوري الله سربي نوح راد اقريب سياري لدكا خواه ده فرميتن اي نوح او برنامي او شتيك بتوم راقيان بتوم سفاد بقل نوح سلامي خو غوري له سر بيد فرمي بلې خدایا به خلک مراګيان خو غوري له رو له امتت کي نوح دکاتم کوا کسانه چې کوم باوريان ته نه ريوتې دکاتم خو ده فرمي نوح سلامي خو غوري له سر بيد ديني مني به وراګيان استانبول حق قوم اكيد الله النخر كذبنا هات وكذب النبي سبحان الله سبحان الله انسان تماشاكه نوح سلامي خويا جوري لسربي 950 سنه دعوه بان غوازي كنت اي ساله قيامه الان لا امنها هات وكذب ليقي امينك دوه فرميتن اي نوح امام لا تكد امه کس دهاتوه کس تبلیغ عمین اکردوه که شایدت چه شایدتا اصده بشاهديني زا نوح سلامی خوائی قورای لسر بدا فرمی محمد صلی الله علیه و سلم لگل او که اوان شایدی منه زا قرآن دا خوانیتا وکا خوائی قورای لقرآن تشون باسکردوه نوح سلامی خوائی قورای لسر بدا فرمی که بقلت راقاندوه لتكونوا شهداء على الناس جاء النبي عليه الصلاه والسلام دبيته شهيد لسبع امته شهيد وكخوي قال له القران باسي دكاتن دفرمي وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا يا تشلسكالانه على كالنبي عليه الصلاه والسلام لامته كيدا كالروج قيامد دفرمي فور ورد قام امته كيمن قران يوازن هنا مش تعال يكتبوا هار یا اتوه لذكر امتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام امتی اسلام شاهده لسر امتی کانی اسلام خوش ارشتان لپاش ام هموه دینه که بوهمو زمان و مکان و قوتك بوهمو شوانک بکار دی کلچی هیا خازانزی هیا ایشی پیدکره یعنی دینی اسلام دینه نیه با زمان داب زیده زمان تر بکه لگنه دینی اسلام دینه نیه با شوینه هاتبی لشوینه چی تر بکار نیه خازان زیلی نکی نکی خواهی گوره ام دینه ناردو با همو کاتو زمانه و با همو شوینه و مکانه بکار بیو ایشی پیو بکارتن هاتا ما شاید پیغمبر بکه علیه صلاة و سلام لو فرمایشتی که ابو داود حاكم بيحكير رحمة أخوائي قوريا نسير بروايتي ذا كان عن أبي هريرة رضي الله عنه جماركي هزار هستط حتى شار صحيح الجامع الصغير دفر من تغيب عليه الصلاة والسلام إن الله لا ليبعث أو إن الله يبعث أو إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها بينها دا فرمی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوای ګوره سبحانه وتعالى بو امتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لسری همو ست سال زاره یی چې د نری دینکه امونه نویدا کاتو اما حدیثی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعض ځین نوې بونه معنا اما ګرین ګلرا فرمی هر ست سال زاره خواهی گوره یچه یا گروپ، زماعات، قومل، خنکان، یا کسی، زنه، یچه دانیریتن دیناکه ام بو نو بکاتوه نو یکرده ما اوانیه شدکه قوم بوا سر نو بکریتوه نو یکرده ما اوانیه لحادیثه که فیغمبر علیه السلام بو زمان بکارات بی از دا بکار ندست کاری بکری نا فیغمبر علیه السلام نبسی اوانیه مبسی پیغمبر علیه السلاة والسلام اوه ام دینه بو همو زمانه بکرده اگر روشه لروجان شنکو توانی ام دینه این دارکان اگر مسلمان ان ایماندار ان اگر دستان بو رو اگر روشه لروجان لابدن دینه که اگر روشه لروجان زنجه لسر دینداری و عبادت و خنوی خواه ام بو دینه که بنیشه خواه گوره چه چان بودن نیریتن بوي اگادر يم كاتولكوي غفلت بخخبري بيني تن ماناه اوي نقدينك كلش زمان كنا مالين احساس زرباي فركه اسلاميه كان واظلين جوارا دينك بينين لغر واقعك بي گنجيني دينك بهانين لگبي اوجينگ كبي گنجيني دينك لقرجله كل ديان بونجه لقبرنامج اوان بونجه لق قوانين اوان بونجه ما او ماي بيغنبري صلى الله عليه وسلم حديثا كانيه ماي بيغنبري عليه الصلاه والسلام حديثا يعني خوي جوريش دني ريكو مالو دني ري بو اوي مسلمانا لخوي غفلت لدوري لدينك به خبر به سر لن ودث بدينك مروفاياتي بكان. اماما اناي حديثة كيفية اغمرة عليه الصلاة والسلام. اي ماذا به؟ واقع لغير اسلام بقنجانين. نج اسلام لغا واقعك بجانين. واقعك روجان با ديني ده. واقعك روجان تنازلي ده. واقعك روجان دجاهتي اسلام دكا. دك. واقعك روجان او بايته دادجي او واقعيته دادجي. لغير اسلام دياوازه. ا م نه به دین دینه کله کله او ام زمانہ امشته دی یتم ل اسلام نی ا م بابا زیاد کئ زمانہ له زمانہ مسلمانان کم بشته سر کوتن ایصه مناکه بابا شته چې دکئ له و وا وای دابه هنین او بوی په نه مانه او ما او واقعات بغنجین لګر اسلام اسلام چی دی في أول مصر المعنى، لماذا أفعل ذلك؟ في أغنبرز عليه الصلاة والسلام، أفعل ذلك أم إسلام خوش وإستان دينك لهموكات زماني خلقك تتيايا بو قوي بجواني دازوا بيناك، أولا بقريتك دينك نعمري، مردن الإسلام دا نية، ما بس برنامو دينك لإسلام دا، مردن بو برنامو دينك نية. بو تعاليمي اخوةي قورانيا سبحانه وتعالى ها مو زماني اقار مسلمانان لو فاري لاوازي وزعيفي جيرد سيدة ابن كو ملي هي لما كان سركوتن وش ياركب نوي خلطي دابي في غمر عليه الصلاة والسلام فرموه يشتيجي هيا بسي هي الروايط هاتوا بابسينا خزمتي بغانين اما يستاذ دارو خاول ایا اسلام بارو خو نه ايمان استاد وکولتون ایا اسلام دا کولتون امام مسلمانان استاکه لکه غفلت د دژین ایا اسلام خیره کولتون نه نه اسلام زندو بلم امام بل شرو د اسناپيونګرتو که اسلام دوای لمن کدوا که اسلام دواماً ل دکاتنا پیغمبر علی سلام لا روایت یکم كأحمدو حاكمو روايتي دكا لقل أبو داود رحمتي خواي قولين لسربي لعمراني كرو حسين رزاي خواي قولين لسربي جمعنا كي حفتة زاردو الجامع الصغير دفر مين تيغنبر عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال أو حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال تغامر عليه الصلاة والسلام دفرمي لا تزال أمن فعلك بمستقبل يعني دفرمي عليه الصلاة والسلام لنا أمة من همو كاته همو زمانه همو روشقاره كو دبن دفاع برقري لدينا كده كان شر لفناه ده كان زنجي لفناه ده كان بهم شيء كان حتى أوروجي كمسلمان شر لقرد زدزال حتى تعمل يعني اخواتي قولها لهم زمان ومكاني كوماله دادناتن للاو مسلمان هري عنده بجاريتن بو او برقري لدينا كبكان دينا كبوشي وابا قلت شراب قينا كي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرميتي اما له رباشي في ذلك اليقاتلون على الحق يعني شرط كن دنجن سر او حق حقائق اسلامه لفرمايته تشتردا كابن ماذو ابن حبار روايتي لكن عن قر بن اياس رضي خوي دوري لسردي جمره حتى 2292 لا السلسله الصحيح الجامع الصغير دفر متى يغمبر عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة منصورين لا, يضر لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساحة دفر متى يغمبر عليه الصلاة والسلام أنا أمتي من كومالي خلقاني دابن جروبه ساركوتونا يعني اسلام جير كوتن نازاني أواني جير دا كون إسلامي عن زوان دوراون إسلامي عن نوا داشتين بإسلام ونقرتو بوشي ويا دا فرمیل له مو زمانو روزګاری خلک د بیله امتي من هما له خلک شرکوتونه او انکه د جایتي شاند کن نحزي شاند کن ذرين ظفريا فهنابن حتى تقوم الساعه حتى روز قیامت دا ديته اسلام هر کوم له ادبی فلمایشت یا کوم فرموي برګريله د کم جنګ له اسلام د کن لا دوماش دا فرموي سركوتونا لفرمايت سيام دا پیغمبر عليه الصلاه والسلام كامام البخاري ما يستم رحمه اخويا قولنا سر بالروايه اذا كان على معاويه رضي الله عنه فلنلاقي ما يستم معركه دفرمي لا تزال من امتي قائمه بامر الله بااهرين على الناس حتى ياتي امر الله تفرمي لهم راشقار و زمان كوامل لأمتي من بأمر خواه غورة يعني ويعني حكم شريعة خواه غورة جبجهده كان اوانت جاعتي شانده كان زفريان فهنابا يعني هر مطلمان هم حتى أمر خواه غورة ده كروجي قيامتا قوات العرش همو زمان كوامل ده شريعة خواه غورة سبحانه وتعالى جبجهده كان ويكون لدينا محال في الزمان الوقت الماضي أو شيء يكون النبي يكون لدينا جميعاً أن يكون لدينا الإسلام ويكون لدينا جهاز يكون لدينا مسلمانين يكون لدينا الشريعة سبحانه وتعالى تبا تبا تبا أنا الإسلام خوش وستان ويقول لدينا الرحمة أنه يكون هناك أما أم دينيك أخوة قوله سبحانه وتعالى رازيب وبيبي ببرنامي خلق دا يجي لولا قسيدك دولتك لولا ديجي إسلاما قروفة لولا دجايتين حذي إسلام دكاتن أما بحرناك أما لا إسلام ناقوري مسلماني قناحوا تاوان مسلمان كوما لا مسلمانان غلط لسد صوت أما تأثير لإسلام ناك اسلام دينيكي باك وجوان ریکو پک خوږ اوره په تواویب کامله بو او قلکې نادوا هموشتې چی شي تیایا اوی ای بشریت انسان په ورستی په لناو اسلام دا باس کراوه پیغمبر علی صلوات سلام دا فرمی هر شته یو چاک دی باسم کردو بو با ایوا هر شته بلو ایوا خراب بیتم یوم له اگادر کړدو تاوه کا تهز نخصتانیه کوم کوړی لناو دین اسلام دا نه له خو لذلك يا ربي اخذنا وخاترنا ودوانا كانت في صفحة كبيروزا كانت بأفك خود عفو مامك بأرحمي خود رحمي أبيبك ديني مانمه السلام عليكم المصيباتي دي ديني دنيا القيامة برزقار مامك يا أرحم الراحمين لمرد وكان ما أخوش به يا أرحم الراحمين جلاو أسيري مسلمان آزاز بك جلنا كاما إصلاح بك يا أرحم الراحمين شفاء بورا خوشه كان مابنيري أولا خوش عنه كواد دعوان لكردين الدعاء له بك خودها يقول شفاء انت درشن خوج بكي صحته خوج بكي شفاعه عادل وامته في غنبر عليه الصلاه والسلام نقوشقاني بنيري يا رحمن الرحيم دقي رحمه خطبه عليهم كيوا يا رحمن الرحيم باراني رحمه خطبه الباراني يا رحمن الرحيم وسلمانه هل شيء عليه الصلاه والسلام بهمش منك لديدني خوت لدي عليه الصلاه والسلام لجل انا لا اله الا الله محمد رسول الله لا حوج اوي كوثر حشر ما بك فرينا امام بكي فري بك كفيغانبر عليه الصلاه والسلام ده فرمي هري تش فريتلو بقوا حتى حتى تينينابي يا ارحم الرحيم الرحمن في بك وروحال ما بغوري بروتاك حاكم يت عادل موحد ايمان داري مسلماني اخواناتي الاقواتي المجاهد وما بنيري ارحم الرحيم شريعه كفيغانبر عليه الصلاه والسلام نا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذابا النار آمين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 وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنمة العاصية الغافلة أولا بتقو الله وطعاته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم في الخلق أجمعين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خشوا ياستاذ اسېما لوړځي بهر موزیک د بینوا در عادت چې نره کو نه پسندو نه شرعي لناو کوم لګي امهیا که خو اصلا نه وای نه نبی بس خلقکه کړو دې بنا شرعي بنا سفر هاتو چوکردم سفره له موږ ته اخوای گوررې پېداو په مرزه لګر شريعت وګونځي امعاده ناشرین نارې کاوې خلق لو ورزدا د چې بو سفرا احباس هندې خرابې ام زوره کاره دکې بل حکومت اسلام ریدا و انسان خوئ لګر منالو خوئ ب دروه بو دروا كلاوي تدانا بي نوافق الشريعة بي نجو طاعة عبادتي لسر نجويني جمعي لسر نجويني اما لا اسلام دا هيد ما نعنيها دستا قندي خوي دستا شاري خوي دستا شويني تر بمرز اك دور نتاوي خلق لگر مالو منالي يا يا اي خوي اما اگر انسان مسلمان توجه فكري لبكاته ديتاني بي كابا غورترين عبادت اما د سیم بو اندشتا د سیم بو نه او څو ځایو شینایا د بیمانم په زیات دي سبحان الله چه سر مرکز باندې په یو او زاويه او او زاويه شینایته ده نه بو څو ځای ته ده نه بو چه اساس شینی کړه چه اساس سوزی کړه اما اگر عقل وین اما عبادت په ویمه ام چې آیاته ما چې ام چې هغه رجوري شي نه نوځي با کوتاوه درستی کردوه دوا چې راي ګټو امه درز نه مور وګړي اقادتين بو صفره ام که ته عبادت به مونږ خوږه ور مو څاکه مونږ دنسې هر څند راواردنې شي ته دادکتهین که فصيخ خو ماري ته دادکتهین بلم نه هم ان که د عبادت مونږ نه دنسري بلم الی ملتې امه ده که ته د یګ ټکلویتیایا لنې وان هر دو رګزه کڼیرومي أما حرامه پیغمبر علیه صلاتو وسلم اسلام حرام کړو یګ نظر یګ نظر نظر نظر اگر انسان په قصېبیکا وکو کومه ګوایا ام چیرې کله دردتی زهراوی بي کومه بینه تیرې چی زهراوی بې له یشوی چې بده ام نظرې یو ځار یو ځار یو نظرې وکو ام تیره جهراوي وایې څنګه نظرې تیایه څنګه گناه فساد په اخلاق نه شرعي تیایه څنګه فرت او پی او کور ما یکتری د وین نو بهکتری شاتب نو خودالم ولوی دا بي موحید دغه من بوب اخلاقې فسادې څنګه در بیسټو مله نه نو سې عربې اخلاقې فسادې ګندلې ژوند فحشې ترعو همو ما قل ام شارو لمه ام نه ته وکړم ګیا همو ما بیسټو همو شي بزانی که څه با کویل جلی نه ده کی جایزه ټې تيكالعي افراد لقر بيائي بيگانا لچندت زائزا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر اخوابوا بوش ایمان دارانا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم خیزانا كانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام رزا اخواب قورا انسر بدایش ایمان دارانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اختلاط لقر افراد مكر لکه افرته بیگانه دانې نشته وا لکه افرته بیگانه قصې نه کړدوہ هرڅ هم د پیغمبري خو بو غیر اويل باب تشريع ک دين به خلچ راګاندبي کای زائده او به راوردن بكن لکه افرته بیگانه چې بیگانه کړ عمل څه دره هيا دو اما خوایږه را ام سره رحمت وکړې نه بارانې رحمتي باران دوہ زراعة شنائيها صوزائيها دغرداني أو خلقي شهيم بو أخوى رحمتي بو خلقي كرد رحمتي لو أم تداوتها أما إذا بي شكري بكي شكري بكي شكري بكي أخوة ذا فرمي شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد ذا فرمي أجل ساكاكم نعمتكم لجاكد الشكراني بكا شلش أجل شكراني ما عن كيرد ذا بي تويزي عدبوني بزګه کفرانه ما کړو کوې ارطاده کین دا نه و دچې تو شی څه زاو ازا به خوای ګوره دبی خلک دتی بنا او دغړه دکې خلک دتی اندغړه ته دا ټول اطلافي دکوله نه یی دبا با. مسولیت له روز قیامت قسم به خواله سری یک دن کغنم یو ګره غنم خوای ګوره له روز قیامت حساب لګا دکاته حساب لګا دکاته اما کای جائز عام خلک او د خورانه لکه دا راحت وه سلطه د صلات له چورګردو به سی غافل مولا ذکر خوای ګوره سبحانه هو تعالی ها جن پیغمبري بکر الله عليه وسلم دا والله انی لاستغفر الله واتوب الیه فی اليوم اكثر من 70 رم مرة وفي رواية من 100 مرة سبحان الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر خو بو ده فرميت والله من لشوروجك داز ياتر لحفتا للروايات يتر زيات له 10000 الله توبه دكان دسم بو سفرت توبه دكان كي اقل ذكر خويا غوري لبر نظر و جناح و تاوان اكا مالتش ما انا برا الزياتي موبايل د بين خلق بكري چه اعقای لذکری خواه گورم اوه؟ نوجه کان، فرزه کان، خواه؟ چه اعقای لنوجه نمینه لو شوهنه؟ نوجه چه قبول لو شوهنه؟ لسر زویه چی وکو غصب بواه؟ لسر زویه چی، لسر دقلو دانی، یه چه چی تری، دا جول اتکردوه؟ پرازینه صحبه قبول دا بیلو شوهنه؟ جماعات دا شون. جمعات دا چوهنن؟ اغلب يوم الجمعه بردهن روج الجمعه روج الذكر روج العباده روج الصلوات للبيغمبر عليه الصلاه والسلام روج قرا دن سوره الكهف روج تاعك وعباده الصدقه روج دعاء كدن ساعات تيتا يا ام جمعه خا دعاء تيتا جيرالك على قبولك دتن السفره ام كتابه ارسال دبن دتن السفره لغناه تاوان او كاتا أم كاتل روجي قيامت بكل كمان دي أقر لعبادة السرفي مكيف خسن بأخوة يقرك عنيج لروجي قيامت بكل والله يقدر انبري سبحان الله لروجي قيامت بكل كد دي لوانيه في اسمان ذكر بيك يقدر قتب الله أكبر لوانيه لين دريكا في اسمان بوبيتن كبرت اتیله گناه تاوال به شرعی او کافه که قیمته لاقوی گورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قیمتی بر دنا صرف دکاته پاشان شوارم لهمو گناه حت سبحان الله باب ما پیرانی ائمه خوش شستان تینه حبون ملت بقی عربه ملت ائمه باب با پیرانی ائمه اسلام ی ابستی ورگرد پی رازی بون خاصه لاخلاق لروست ايه مع دا مله پښه وو مله تکای مع انسب یستل دوا ویلا لفرقه وی بچی جوړه کو دیان دکیم شینطو جوړه کو دیانین خو شي خو خو شي خو خزان خو دی خو دی توا دیبا په پیایو بیګانې شاند ده عرض دکه امه مو معرزه لري لباتي شارع عرض بکر له ا جوان عرض ذکر لیلندری دني جواري لپاره دکا د دې لیلندره عرض دکا وو خلک تماشاوي وکاتل وو خلک فرندلګرورز وکاتل وو خلک نظرې وکاتل امانو ځان چی پی درم پیغمبر علی صلواۃ و سلام دا فرمی چې کله له روز قیامت ځوان جېلې وکرم والله أوجه له حديثة رابقرين بقدر زراء إيماني هبهي حقوة تأثيري لبكة حقوة فشي مانبيتوه بقرأتوه دفرميت الساكت أخوة يقول للروج القيامات قسال لك الله برحمة تماشاناك فاتشاناك أخوة تخوة أخوة للروج القيامات برحمة قسال لك الله ماشير تصيد بي كين ياتي لوانا دفرمي الديوث يعني الذي يكر في اهله الخبثة او القبثة في عليه الصلاة والسلام دفرمي ياتي لوانا ديوث ديوث ديوث يعني ياتي مال ومنالي جناه وتوان وقربه وفاحش وقربه بكا خل يكربكا بزاني نګه و د ځاني او په خوې د چې حبزي د کټو په مشاند ده دلته کوم چی وره فحش زینو خرطو په اخلاقی لګر خوش یمند خیر زاني من کته من دا چمنه خوې و دلې خو کو بند کته بنګوازې د کټه قصه یې قره یا رزمه یا خلک به سې د کاله نو ما مساء ساعةٌ لربي وساعةٌ لقلب أو لنفسه بابا ما قصي بير يا جنة، او شيء شيء قصي كده، او قصتي الله ساعةٌ لربي يعني ساعتك لخم لخواي قورة ساعتك تجلوم، انا دي نابي نابي نفسم بابا اما شرعيني ساعةٌ لنفسي خاتيك ببيش شرعي عدم ها أخواي قورة فرني أمر بطيق أن بردك عليه الصلاة والسلام للقرآن قل إن صلاتي ونسوكي ومحيارة ومماتي لله رب العالمين نجو تاعة عبادة حتي ذي كب جيانا مردن همولو أخواتي قولي أما كبتها ماتية؟ نا كل ساعات لله تعالى همو من دبيلو أخواتي قولي بي بي که د خوین دایو فرماني خوای ګوره مخوین که د خوین تمان دخون دایو فرماني خوای ګوره نعم بخوین نبي حرام بخوین نبي شراب بخوین که کتينو ما نبيتن خوای ګوره نبي عرب بخوین نبي شراب بخوین بکین خووب نه لنفصيتي همو بو خوای ګوره ايمه هيزه صلاتي اتمان نه دبي من کتی خوای ګوره د چې سفر وکې د ایبه فرمانی خوایګور وبځي بځایې خوایګور وبځي دا چې جایزه په اړه قرض وکې ملو منا له به سفره عمل څه هيا عمل اسلام دنه څه هيا خرس انسان کاته دی ک يعني له شتکه انسان واه قلقه واه خرس قرضن رزینت تدا يعني برابر او قرض زکی تشبوسي په دې کې نه د پاره واه انسان کمدي په قدرت نه وي په قرض اغا سرورنا بكاينه زائزه كاينه زائزه مسلمه خوي رذيل بكا ذليل بكا خرج بكا بثي لما مشروع لا غير الشريعه تخوي دا رسول بكا ام في رضانا ساعه للرب ساعه لقلبي ام كي راسه هر شيء دا كي بزنا قران سي دالي سنه عليه الصلاه والسلام سدالي او جبرو بكا اگر ما نا ناي كي زا معنو من دالو کسوکار خوطا عقادار بکنواه منو او اوام را ديان او اي جایل ای پیشتا با خرچو ترشفا بگئن میکن بابا ملده کانا اکاکای فخویتی من راج قیامت بطنیه قوائق او رام داگری بو گناهت کن کسم لگل نایه کس حسابه لگل من نیه کس لگا من را ناجره کس با کلچو من نایه باشا اما زحالتا که اما زحالتا أما ذهالتها لأوروبا وأمريكا وجولكا وديانبو مانهاتها لا هيد روجاً نايكاً لا هيد كافتاً نايكاً إلا مقر قلتم بالشريعة خواهو بيغنبر عليه الصلاة والسلام أما كيهابو لكي لبيشناني أمكاني أو أكردوه لكي زماني اگر باسي نوروز يدكم نوروز زائزنية و حرامة و بدعية بكفار ان شاء الله اگر مان تجس نوروز يدكم سان سالي شبوه يدكم باس ببوه كرداتي بنوروز نبي بابا, بابا من كرداتي بكم بس دينكي لا باتي بدم يعني برام امن اوابون بكافر بجولكا والله اواتشي كردم بابا ايوه كرداتي بكم بإسلام خزمات قومي خوطان بكم بإسلام رز لا قوم خو ته هم وګورم به اسلام دینداری خو ته هم وکم به اسلام هرڅ دای کم وو به اسلام به اسلام وکړ بابا په جوړې کولبم من بشر مسلمانون په جوړې کولبم مسلمان او مسلمان اسلامه تي له پیژ کوړ دیا۔ زبانه هر نه خلته اما یادکاري ازر بابا ول څه یابې سي نه نه قران نه له سنت پیغمبر علی صلوات الله اما شرو دوونه کسې تر معنیه قران او سنت پیغمبر علي صلوات و سلام څه فرمی اوی دکاين اگر نه به خو به اقر د شوتید خاصا بالله به اقر د شوتید و او کسانی که خلق جوه اراده لري او کسانی ک وه خلق به جوه اندکاتم او کسانی ک ونه نو خلق چی ریسوتو که معقولن بس ام عاده جاهلیه ته کی بقرینه او تر ام قران همونه یی تمو ملت یی کم حکمت یی رونه مکردو ما نه مانددان اذیت مانددان کم ماندکم شک ماندکان یی هم ماندکم ام امامانینا بقرینو ولا قران وسنت پیغمبر علیه الصلاته دزانی سرکوت ملوی دزانی سرکوت ملوی حزبتمه لکه قران وسنت پیغمبر علیه الصلاته والسلام جنزه خوشو اشتکان ځات څکربنڅکذبن او اړیو کوباون کوم او اړیو کوم ما منه کچ امنه او د فارمو بو کوйгаورا بس هتا کی ان عاده تزاهل اگر څا وکلماله او کوتی د بن بزوري بو سفره لګالي مچو لګالي مچو بجو بجو مکه برګونه حدا کوي تاوان د کوي د شوته باګر من موږ د شوته من من موږ د شوته اگر ګو چی زری رود نظر وکاس سفور با په ځای مکه برب هغه د شوته من خو باګر مو اگر خزانه کس دواله د کو وخت له دکه من کاته کم تو مینا له سب شریعتي خوف غمبر عليه کما موسم ما را به سیمه را کړ به شریعتي ما را نکړ نادم اشتناكم هروا عارز وكان التوبي، اشتناكم شرعات خوف مغنبر عليه الصلاة والسلام في خزبتاً اللهم اغفر للمؤمنين والممناد والمسلمين, والمسلمين والمسلماء ذا لحياء منهم والأمواد اللهم عز الإسلام والمسلمين والذل الشرك والمشركين ودمّن إلى هود والطغاة والبغاة وسائر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عوداً بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم آتنا في الدنيا حسنة هو وفي الأخراء حسنة وقيمة عذاب النار اللهم انسلوا المجاهدين في مشارك الأرض ومغاربين على أدائك وعدائنا رب العالمين اللهم دمر عدائك عداء الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد أقم الصلاة